الحمد لله على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إ ل ا إ ي ا ه و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهداه أ م ا بعد فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه في جميع أ ح و ا ل ك م تفلحوا وتفوزوا ولا تغرنكم ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أ ي ه ا الناس من تفكر في عواقب الدنيا أ خ ذ الحذر ومن أ ي ق ن بطول الطريق ت أ ه ب للسفر هذه الدنيا غ ز ي ر ة ا ل آ ف ا ت ك ث ي ر ة الحسرات ق ل ي ل ة الصفاء ع د ي م ة الوفاء المغرور من اغتر بها والخاسر من ركن اليها والمسكين من يلهث في جمع حطامها وقد, ي... وقد نسي نفسه من التزود لدار البقاء والله ما الدنيا بدار مقام ولا محل اجتماع والتئام إ ن نقصت نغصت و إ ن أ غ ن ت أ ت ع ب ت كثيرها قليل وعزيزها ذليل فما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا قليل أ ي ه ا المسلمون الذي يريد ا ل ن ج ا ة لنفسه ويرغب في إ ج ا ب ه دعوته واستقامه أ م ر ه والفوز بثواب ربه يحرص أ ش د الحرص على اكتساب خصله ش ر ي ف ة وصفه ع ظ ي م ة إ ن ه ا أ ك ل الحلال وتناول الطيبات والبعد عن المكاسب ا ل خ ب ي ث ة والحذر من المشتبهات وبهذا أ م ر الله جل وعلا المؤمنين فقال سبحانه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون وقال سبحانه يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إ ن ي بما تعملون عليم وهذه ا ل ص ف ة ا ل ك ر ي م ة أ ك ل الحلال من أ ع ظ م الخصال التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم ومن تبعهم ب إ ح س ا ن قال الفضيل بن عياض إ ن لله عبادا أ ص ح ا ب س ن ه يحيي بهم البلاد والعباد هم من كان يعقل ما يدخل جوفه ف إ ن كان من حلال كان في حزب الله المفلحين وقال سهل بن عبد الله أ ص و ل ن ا س ت ة التمسك ب ا ل ق ر آ ن والاقتداء ب ا ل س ن ة و أ ك ل الحلال وكف ا ل أ ذ ى واجتناب ا ل آ ث ا م والتوبه و أ د ا ء الحقوق ووصف شيخ ا ل إ س ل ا م الصابوني رحمه الله أ ه ل الحديث ب أ ن ه م يتواصون بالتعفف في الماكل والمشارب والمنكح والملبس وقال قوام ا ل س ن ة الاصفهاني رحمه الله ومن مذهب أ ه ل ا ل س ن ة التورع في الماكل والمشارب والمناكح والمكسب الحلال موجود ولله الحمد في كل زمن كما قرر ذلك أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م خلافا ل أ ه ل البدع و أ ص ح ا ب النسك الفاسد ولقد كان ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله مع ورعه ينكر على المتشددين الذين يرون انعدام الحلال ولهذا قال علماؤنا أ ك ل الحلال ف ر ي ض ة قال تعالى كلوا مما في ا ل أ ر ض حلالا طيبا و ا ل ت ج ا ر ة في أ س و ا ق المسلمين و م ز ا و ل ة المهن والحرف أ م ر مشروع مباح ما دام المرء ناصحا في عمله متمسكا ب أ ح ك ا م الشرع في هذا ا ل أ م ر روى ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن خير الكسب كسب يدي عامل إ ذ اذا نصح إن إ خير الكسب كسب يدي الكسب عاملٍ كسب نصح و أ ن ب ي ا ء الله عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام كانوا يعملون ويكتسبون فزكريا كان نجارا كما في الصحيح وداود كان يصنع الدروع وفي صحيح البخاري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أ ك ل أ ح د طعاما قط خيرا من أ ن ي أ ك ل من عمل يده و إ ن نبي الله داود عليه السلام كان ي أ ك ل من عمل يده وفي سنن أ ب ي داود والترمذي وابن ماجه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ط ي ب ما أ ك ل الرجل من كسبه و إ ن ولده من كسبه وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إ ل ا رعى الغنم قيل و أ ن ت قال نعم كنت أ ر ع ا ه ا على قراريط ل أ ه ل م ك ة أ خ ر ج ه البخاري وكذلك كان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم ب إ ح س ا ن يعملون في حروفهم ومزارعهم ومنهم من كان يزاول ا ل ت ج ا ر ة لكن مع الصدق و ا ل أ م ا ن ة وكانت نساؤهم لربما اشتغلنا بالغزل و ا ل خ ي ا ط ة ونحو ذلك من ا ل أ ع م ا ل بعيدا عن الاختلاط بالرجال كل ذلك طلبا للعفاف وتحريا ل ل ق م ة الحلال وهذه خصله من أ ش ر ف الخصال قال ا ل أ ح و ص قال لي سفيان الثوري رحمه الله عليك بعمل ا ل أ ب ط ا ل الكسب من الحلال والإنفاق على العيال وهذا ا ا العيال ل على إ ن ف ق و الحافظ الذهبي قال في ت ر ج م ة ا ل إ م ا م أ ح م د ا بن حنبل رحمهم الله وربما نسخ الكتاب ب أ ج ر ه وربما عمل على التكك و أ ج ر نفسه لجمال رحمه الله وقال صالح ا بن ا ل إ م ا م أ ح م د قال ل أ ب ي كانت أ م ك في الغلاء تغزل غزلا دقيقا فتبيع الاستار بدرهمين او نحوه فكان ذلك قوتنا ومنهم من كان يكتب كتب العلم كصحيح البخاري أ و صحيح مسلم أ و السنن أ و غيرها باجره ليطعم نفسه و أ و ل ا د ه ولربما فرغت ا ل أ م ابنها لطلب العلم و أ ن ف ق ت عليه كما قالت أ م سفيان الثوري ر ح م ه م الله قالت لابنها سفيان يا بني أ ط ل ب العلم و أ ن ا أ ك ف ي ك بمغزلي فكانت تعمل بالغزل وتبيع لتفرغ ولدها لطلب العلم رحمهم الله قال الفضيل بن عياض لم يتزين الناس بشيء أ ف ض ل من الصدق وطلب الحلال وقال الشافعي رحمه الله الخير في خ م س ة غنى النفس وكف ا ل أ ذ ى وكسب الحلال والتقوى و ا ل ث ق ة بالله وفضل بعض العلماء ا ل ز ر ا ع ة والغرس وفضل آ خ ر و ن ا ل ت ج ا ر ة وقالوا هي أ ط ي ب وقال قوم الكسب ب ا ل ص ن ا ع ة أ ط ي ب ولكل دليله وتعليله والمعول على الصدق والنصح في العمل والنصح للمسلمين قال ابن المنذر إ ن م ا يفضل عمل اليد سائر المكاسب إ ذ ا نصح العامل في عمله كما جاء مصرحا به وقال ابن حجر ومن شرطه أ ل ا يعتقد أ ن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه ا ل و ا س ط ة فالله تعالى هو الرزاق و إ ن م ا يفعل العبد ما يستطيع من ا ل أ س ب ا ب قال في ا ل آ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة قال الشيخ تقي الدين يكره للرجل أ ن يحب غلو أ س ع ا ر المسلمين ويكره, الرخص ويكره, ويكره المال ر ويكره خ ص ا ل المكسوب من ذلك كما قال من قال من ا ل ا ئ م ة إ ن مالا جمع من عموم المسلمين لمال سوء وروى ا ل إ م ا م أ ح م د عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعٌ إ ذ اربع كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا فلا ما أ إ ذ ا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أ م ا ن ه وصدق حديث وحسن خليقه وعفه في طعمه ومن كلام أ ب ي ق ل ا ب ة الجرمي رحمه الله أ ي رجل أ ع ظ م أ ج ر ا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم ومن, احتسب ومن اكتسب ح ت س ب ومن ا واحتسب وصبر وتعفف وكف من, وكف من تحت يده وعالهم فقد وعد خيرا قال ابن المبارك لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله قال ابن أ ب ي الورد قال لي مؤذن بشر بن الحارث ر أ ي ت بشرا رحمه الله في المنام فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي قلت ما فعل ب أ ح م د بن حنبل قال غفر له قلت ما فعل ب أ ب ي ن ص ر التمار قال هيهات ذاك في عليين قلت بماذا قال بفقره وصبره على بنياته أ ي ه ا المسلمون احرصوا أ ش د الحرص على الكسب الحلال واصدقوا في البيع والشراء وذروا الربا و ا ل ر ش و ة والغش في البيع ف إ ن ذلك محق و إ ث م قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ف إ ن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما و إ ن كذبا وكتما محقت بركه بيعهما رواه البخاري ومسلم وليتذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن ه م أ ج و ر ومثاب إ ذ ا طلب الحلال واجتهد في تحصيله و أ ن ف ق ه في الوجه الشرعي ولو كان هذا الشخص قليل النوافل من صيام و ص ل ا ة وحج و ع م ر ة سئل سفيان الثوري عن فضل الصف ا ل أ و ل فقال انظر إ ل ى طعامك الذي ت أ ك ل أ ي ن مصدره وصل إ ن شئت في الصف ا ل أ خ ي ر ك أ ن ه أ ر ا د أ ن ينبهه إ ل ى أ ن إ ط ا ب ة المطعم وطيب الكسب أ ع ظ م من ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى الصف ا ل أ و ل وقال وهيب بن الورد لو قمت تتعبد مقام هذه ا ل س ا ر ي ة لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك أ حلال أ م حرام وقال ابن المبارك لان لا أ أ ر د درهما واحدا من شبهه أ ح ب إ ل ي من أ ن اتصدق ب م ئ ة أ ل ف و م ئ ة أ ل ف وقال إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م أ ط ب مطعمك ولا عليك الا تقوم من الليل وتصوم من النهار نعم ما أ ع ز درهم الحلال وما أ ع ظ م بركته و أ ث ر ه إن من ان ل ا س إن من الناس من يتولون أ ع م ا ل ا ولا يتقون الله في إ ن ج ا ز ه ا و أ د ا ئ ه ا من الموظفين من لا ينجز ما يسند إ ل ي ه من أ ع م ا ل ولربما خرج من عمله أ و ت أ خ ر في ب د ا ي ة دوامه وضيع مصالح المسلمين وعطل معاملاتهم فويل, فويل ثم ويل لمن أ خ ذ من الدنيا بشره وجوع نفس وضيع حق الله عز وجل ولم يؤد ِّ ا ل أ م ا ن ة فلا هو بقليل يقنع ولا بكثير يشبع ويل لمن م ل أ بطنه من الربا و ا ل ر ش و ة و أ م و ا ل اليتامى واعتدى على حقوق الناس فقسى قلبه وتخوض في مال الله بغير حق فله الوعيد الشديد قال صلى الله عليه وسلم إن وإن الدنيا رجالًا حلوةٌ خضرة وإن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم ا ل ق ي ا م ة رواه ا ل إ م ا م أ ح م د وفي جامع الترمذي إ ن ه لا يربو لحم نبت من س ح إ ل ا كانت النار أ و ل ا به وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال ل ي أ ت ي ن على الناس زمان لا يبالي المرء بما أ خ ذ المال أ م ن خ ل ا ل أ م من حرام أ خ ر ج ه البخاري ر ز ق ن ا ا ل ل ل ه وإياكم ا ح ل ل ا وأعاذنا م ن ا لله ك س ب ا ح ر ا ا م ل ل م حرامك اكفنا بحلالك عن و ب ط ا ع عن معصيتك وبفضلك عن ت ك وبفضلك من سواك ه ذ ا وأستغفر ا لا ل لي ولكم ه ف س ت غ ف ر و ه اله ح م د ل ل وأشهد أن ل الا إ ه إ ل الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله و أ م ي ن ه على وحيه اللهم صل وسلم ّ وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه والتابعين لهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فطوبى لمن اتقى الله في كسبه طوبى لمن تواضع في غير منقصه وذل في نفسه من غير م س أ ل ه و أ ن ف ق مالا جمعه في غير معصيه ورحم أ ه ل الذل و ا ل م س ك ن ة وخالط أ ه ل الفقه و ا ل ح ك م ة طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه و أ ن ف ق الفضل من ماله و أ م س ك الفضل من قوله وويل ثم ويل لمن كسب مالا حراما إ م ا عن طريق ظلم مسلم أو كسَب ه ذ او المال أ كسب هذا المال او بغش وتدليس او بتاليف كتب البدع و ا ل إ ل ح ا د وروايات الفحش ونشر الفساد و ا ل أ ف ك ا ر ا ل ه د ا م ة أ و كسب هذا المال ب ت ج ا ر ة قنوات السحر وقنوات نشر ا ل ر ذ ي ل ة والفساد أ و كسب عن طريق الربا و ا ل ت ج ا ر ة بالخمور والمخدرات والدخان و ا ل ر ش و ة و س ر ق ة أ م و ا ل الناس أ و ا ل م ت ا ج ر ة ب آ ل ا ت اللهو والغناء أ و أ ك ل أ م و ا ل اليتامى او ل ن ا س أ خدع الناس ب أ ي و س ي ل ة و ح ي ل ة أ و غش ودلس عليهم فالله لا تخفى عليه خافيه وهذا المال, وهذا المال سحت لا ب ر ك ة فيه صاحبه محاسب على جمعه وعلى إ ن ف ا ق ه وسيكون هذا المال الحرام شهيدا عليه يوم ا ل ق ي ا م ة عجبا لم ا هذا التهالك على الحرام أ ي ظ ن هؤلاء ا ل غ ش ش ة أ أن ن انغماسهم بالحرام والمتشابه هو الذي يجلب لهم ا ل أ ر ز ا ق كلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح د ك م يجمع خلقه في بطن أ م ه أ ر ب ع ي ن يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب أ ر ب ع كلمات برزقه و أ ج ل ه وشقي أ و سعيد رواه البخاري ومسلم وروى ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال إ ن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أ ج ل ه وفي الحديث ا ل آ خ ر لا تستبطئ الرزق ف إ ن ه لن يموت العبد حتى يبلغه اخر رزق هو له ف أ ج م ل و ا في الطلب أ خ ذ الحلال وترك الحرام وهذا الصنف من البشر الجموع المنوع المقصر ّ في فرائض ربه الذي لا يبالي بما دخل في جوفه مبغض عند الله فقد اتصف بصفات الكفار الذين قال الله عنهم يعلمون ظاهرا ً من ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم عن ا ل آ خ ر ة هم غافلون قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في ا ل أ س و ا ق ج ي ف ة بالليل حمار بالنهار عالم ب أ م ر الدنيا جاهل ب أ م ر ا ل آ خ ر ة رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي و ا ل ج ع ض ر ي هو ا ل ف ض الغليظ المتكبر والجواظ هو الجموع المنوع والسخاب كثير الضجيج والخصام وفي ر و ا ي ة ذكرها ابن ا ل أ ث ي ر خشب بالليل سخب بالنهار أ ي إ ذ ا جن عليهم الليل سقطوا نياما وضن وضيعوا حق الله ك أ ن ه م خشب ف إ ذ ا أ ص ب ح و ا تساخبوا على الدنيا شحا وحرصا